يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب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 وان الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على اعمالهم ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الايه الثالثه ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الايه فقال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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ فالله ناصر النبي شاء المعاند أم أبا وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحة وأن الله يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء الم تعلم ايها الرسول ان الله يسجد له سجود طاعه من في السماوات من الملائكه ومن في الارض من مؤمن الانس والجن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 المتناهي في الحرارة يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يذاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حره ويصل إلى جلودهم فيذيبها ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم إن الذين كفروا بالله ويصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام ويصدون الناس عن المسجد الحرام مثل ما فعل المشركون عام الحديبيه فسوف نذيقهم العذاب الأليم ذلك المسجد الذي جعلناه قبله للناس في صلاتهم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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَاذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِذْ بَيَّنَّا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَكَانَ الْبَيْتِ وَحُدُودَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَجْهُولًا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 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي وليطوفوا طواف الافاضه بالبيت الذي اعتقه الله من تسلط الجبابره عليه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم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 الذي هو الأوثان وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده غير مشركين به في العبادة أحدا ومن يشرك بالله فكانما سقط من السماء فاما أن تخطف الطير لحمه وعظامه او تقذفه الريح في مكان بعيد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 وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمُ الْكُفَارُ مِنْ دِيَارِهِمْ ظُلْمًا لَا لِجُرْمٍ ارْتَكَبُوهُ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ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 إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه عزيز لا يغالبه أحد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَن يُكَذِّبكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ قَوْمُكَ فَاصْبِرْ فَلَسْتَ أَوَّلَ مَنْ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ مِنَ الرُّسُلِ فَقَدْ كَذَّبَ قَبْلَ قَوْمِكَ قَوْمُ نُوحٍ نُوحًا وَكَذَّبَتْ عَادٌ هُودًا وَثَمُودُ صَالِحًا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 وكذب فرعون وقومه موسى فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم ثم أخذتهم بالعذاب فتأمل كيف كان إنكاري عليهم فقد أهلكتهم بسبب كفرهم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل فديارها مهدمة خالية من سكانها وما أكثر الآبار الخالية من ورادها لهلاكهم وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكه فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا فإن العمى ليس عمل البصر، بل العمل المهلك المردي هو عمل البصيره بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاض ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة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 وَإِنَّ الظالمين لفي شقاق بعيد يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين وللذين قست قلوبهم من المشركين وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله ورسوله وبعد عن الحق والرشاد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 وماتوا ليرزقنهم الله في الجنه رزقا حسنا دائما لا ينقطع وان الله سبحانه له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم لا يدخلنهم الله موضعا يرضونه وهو الجنه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِأَفْعَالِهِمْ وَنِيَاتِهِمْ حَلِيمٌ حِيْثُ لَمْ يُعَاجِلْهُمْ بِالعُقُوبَةِ عَلَى مَا فَرَطُوا فِيهِ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل معتداء بحيث لا إثم عليه في ذلك فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف خبير ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضرا بما أنبتتهم النبات إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته المحمود في كل حال ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أيها الرسول أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجاتكم؟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 ويجازيكم عليها إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله مع أنها ظاهرة بعبادته معه غيره لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك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 وليس لهم عليها دليل من علم وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم وليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذَا تُقْرَأُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فِي الْقُرْآنِ وَاضِحَاتِ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 يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه